من معوقات نشر الدعوة الصحيحة وليس لها من دون الله كاشفه هذه كلمة جالت في صدري احببت أن أقدمها لإخواني بناء على طلبهم والله الموفق خسائل قال عليه الصلاه والسلام لا سبقه لا سبق إلا في ثلاث في خف او حافر او نصر فهل يلحق غيرها هل يلحق غيرها بما يشابهها بها الجواب يلحق اذا كان القصد في ذلك التقوي لان الخف والحافر والنصر كل ذلك كانت من اسباب القوه في المسلمين في العصر الاول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 الحقيقة فكرنا لكن نحن نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يتم على بلاد الجزائر الحبيبة أمنه وإيمانه حتى نأتي مطمئنين وللسنة ناصرين ولإخواننا مناصرين يقول قدم لنا نصيحة لنا كموظفين في القطاع الحكومي أقول وللأسف أن أكثر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 يكون فيه إتقان للعمل إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن تقول يقول السائد امرأة تسأل هل يجوز لها التكفل لتربية ابن الزنا دون تبنيه وإن كان يجوز ثلها أن ترجعها وترضعه أختها ليشبح محرما لها محرما لها ومحرما عليها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 فيما بينهم فبئسا ألف مرة يقول هل التزكية شرق في عدارة الرجل أو تزكية علمه أقول وجود التزكية أفضل لكن يزكي الإنسان علمه والتزامه ومنهجه ف.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 يكون بما ظهرت كلمة أهل السنة فيه وأجمع عليه أما ما اختلف أهل السنة فيه فلك أن تقيم الحجة على ما أنت, فيه من على ما أنت قائم عليه من ما يطلق حقا لكن لا تمتحن الناس وتبتريهم وتفكمهم بمثل هذا يقول هل مسائل جرح التعديل من مسائل الخلاف أقول أكثر وكذلك ومسائل الاجتماع في الجرح والتعديل قليلة، لذلك لو جعلنا مسائل الجرح والتعديل أمخلاتية، سببا لفترة الناس لما سلم أحد. أقول كيف نتعامل مع إمام يظهر بعض البدع؟ هذا التعامل ينبغي أن يعلم بالنظري إلى هذا الإمام وإلى موقعه في المسجد.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 يقول ما حطنوا البيع في ساحة المسجد مع العلم بوجود مرافق تابعة للمسجد مثل مطخرة وأقسام قرآنية لا يجوز يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم رجلا يبقعوا في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارة يقول لا يخفى عليكم من الواقع في العالم الإسلامي عامة والجزائر خاصة حول الشيخ المسحق الحويني نريد كلمة للغلاة جزاك الله خير وليجب أن نشر الشيطة به أنا أقول أخي بارك الله فيك ما يجري حول أبو يجري مثله حول غيره ويجب علينا جميعا أن نتقي الله في أنفسنا لأمان عند أن تقد الشيخ أبو إسحاق وأن تخطئوه وأن تحذروا مما قد يكون فيه. لكن أن تهدروا ما عنده من الحق فيه من الخطأ وصوابه أكثر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 ويكون بعيدا عن المعازف والدخان وما أشبه فهذا جائز وإن كنت أرى أن هذا أقرب إلى المستحيل يقول هل صحيح أن النقاب عاد وليس بعبادة؟ هذا غير صحيح بل النقاب عبادة بل هو الأصل وإن اختلف العلماء في حكمه فأكثر العلماء على ما مستحب وصلنا مؤكدة وبعضهم ذهب إلى الوجوب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 هو الراجح يقول ايضا كان عندها قضاء في رمضان وتفيت قبل ان تقضيه ما هو الاولى وتفيت قبل ان تقضيه نفس الجواب اذا كان هذا من تقصير فصل الله ان يغفر لنا ولكم وليها واذا كان عن غير تقصير وعن عذر فنرجو الله تعالى ان يكون ذلك معفوا عنه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 هذا الذي لا يجوز <تصفيق> يقول ما رأيكم في اخذ رواية القرآن عن طريق النت اي يجوز مجاز بالمسجر انا لا ارى ذلك وهذا في الحقيقة قد يكون محقا لبركة العلم وبركة الرواية والقراءة والقراء. نعم يسأل السائل يقول هل تعرفون الشيخ مختار طباوي انا لا اعرف شخصيا وانما اقرأ مقالاته بيننا بعض مراسلات بالهاتف ولم لم نرى منه الا خيرا ونسى الله ان يزيده قضلا وبرا. تقول ما حكما لا بالنذر لا شك انه آتف. لان الله عز وجل عندما ذكر المؤمنين وصفاتهم طيبة المباركة قال يوفون بالنذر.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 وجلده وصبره تغمده الله برحمته يقول هل يشترط توجيه الميت القبله قبل غسله أو قبل غسله لا يشترط وعندما رأى بعض التابعين أحدا قد وجه للقبلة في عند الاحتضار أنكر ذلك إنما التوجيه يقول ما حكم القبض بعد الركوع مسألة خلافية وطبع كتاب قريبا لشيخ رسام ثمية اسمه شرح العمدة فذكر فيه عدم سنية القبض بعد الركوع نعم وهذا هو الأمر أرجع. يقول هل لكم بزيارتنا في الجزائر أقول حقيقة أنني أطمع بهذا جدا وأحب هذا جدا ويسأل الله ان يسر اسبابها أفطر. امرأة افطرت في رمضان لانها كانت حاملة لانها كانت حاملا ولم تطق السيام ثم اطعمت عن بعض الايام واخردت عن بعض الاخر نقدا ما حكم هذا العمل الحامل والمرضع تطعم ولا ولا تقضي ولا يجوز ان تخرج هذا الاطعام نقدا وانما تخرجه طعاما يقول هل قول الحاكم في المسائل الخلافية يفصل في الامور نقول نعم اذا كانت هذه المسائل متعلقة بالدولة وبالنظام العام اما في مسائل الخلافة المطهية فليس للحاكم بذلك صلة او تأثير الا بما له صلة في النظام العام للدولة تقول هل يجوز أن نزوج ابنتي لشاب لا يصلي أما من حيث صحة العقد فلا أرى أن العقد باطل ولكني لا أنصح أبدا أن يزوج ذلك الصلاة تقول كيف أتعامل مع إمام ينتمي لجماعة الإخوان ولكن عنده سطوة أنا أقول احذره وحاذر من أفعاله ومن سطوته فإنه سيؤذيك إذا واجهته وصادمته وإذا استطعت أن تتوقف معه في النصيحة فافعل يقول ما حكم منع الزوجة من الدهاب للأعراس وخاصة أنها تشتمل على منكرات من أذان وقرب المجون وحيانك في الرقص بين النساء الرقص بين النساء نحن لا نحرمه إذا كان ليس ماجناً وليس فيه كشف للعورات أما لغاني والطرم فهذا المنكر فأنا أقول إذا منع الرجل زوجته من الزاب إلى عرص يمثيه مثل هذه المنكرات فجزاه الله خيرا ويجب على الزوجة أن تشكره أما إذا منعها من عرص ليس في هذه المنكرات فالأصل, فالأصل أن لا يمنعها والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لآك يقول حكم الزغرودة والتصفيق للنساء في العرس لا أرى من ذلك إذا كان هذا في النساء بينهن دون أن يسمع ذلك الرجال يقول الأنشيد هل فيها مباحات مثل أنشيد بعفاسي ليس في الطضية أنشيد بعفاسي أو غير عفاسي ولكن الأنشيد إذا كانت يعني تدل على معان جيدة وإيجابية وطيبة ولم يكن فيه معازف ولا دفوف ولم تكن اخذة للوقت كله ولم تكن مشابهة لرحانها الفسار فهذا يجوز فاذا اختل شرط هذه الشروط فلا تجوز يقول اذا, إذا لم يجلس الامام جلسة الاستراحة فعل المأموم القيام بها عليه اتباع الامام نقول يقوم بها لانها جلسة خفيفة لا تعارض اتباع الامام حكم صلاة التسبيح. عندي انها سنة مستحبة والحديث في ذلك حسن وقال جماهير العلماء على تحسين حديثها يقول هل لكم بث دروس الشيخ فركوس في قناة الاثار اولا قناة الاثار ليس بقناتنا ولا نملك منها شيئا لكن لنا الصلة ببعض القائمين عليها ودروس الشيخ فركوس مما يحرص عليها وان شاء الله اذا وجدت دروس صوتية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 أن تتخلص من التدخين ليس فقط بالدعاء ولكن بالفعل وندعو الله لك أن يطيل عمرك وأن يحب أن يختم بالصالحات عملك